وَإِنْ تَجَاهَرُوا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ أَنَارَ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ خُذُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا عَن لِّي آتِيكُم مِّنْهَا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 وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِي أَعْصَى يَأْتَوَكَّوا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَفِيهَا مَآلِ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُ هَا سِيرَتَهَا الْأ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 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أُوحِيْنَا إِلَيْهُمْ كَمَا يُوحَى أَنِّي قَدْ فِيَّ فِي التَّابُوتِ فَقَدْ فِيَّ فِي الْيَمِّ فَالْيُلْقِيْهِ الْيَمُ بِالْسَّاحِلِ فَالْيُلْقِيْهِ الْيَمُ بِالْسَّاحِلِ يَأْخُذُ وَعْدُهُ الْيَوْعَدُهُ الَّهُ وَالْقَيْدُ عَلَيْكَ مَحْفَةً مِن نَعَى عَلَى عَيْنِ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْتَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتَصْبِرُ فَلَبَثْتَ سِينَ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَاءٍ فِي ذِكْرِي إِذْ هَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَقْشَعْ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتيام فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل وَجِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْنا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْ قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ما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 وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَهَبَ قَالَ أَجِدْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَبْدِنَا بِسِحْرِكَ يَأْمُوْسَ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِنْثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُوَعْدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَاعٌ قَالَ مُوَعْدُكُمْ يَوْمُ الْزِّنَةِ وَأَنْ أحشر الناس بحاء، فتولى فرعون فجمع كيده ثم تك. قال لهم موسى وإلكم. قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب. وقد خاب من افترى. وقد خاب من افترى. وَقَدْ صَعْبَ لَنِشْتَرَا فَتَنَازَعُوا الْمَرَهُونَ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا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 فأوَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدَوْا قَالُوا آمَنَ نَبِيَ رَبِّهَا رُوْنَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْهَادَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ قُلْ لَذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَوْ قَطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ فَلَوْ قَطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِهِ وَلَوْ فِي جُدُ ولا تعلم أن أيون أشد عذابه وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فقد ما أنت قاب. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ان آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنهم قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خامدين فيها وذلك جزاه من تزكى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱسْرِ بِعِبَادِي فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَابَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِئَةٌ مِّنْ أَعْدَوِهِمْ فَوَشَىٰهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ دِمَاءً بِمَا وَشَّيُوا وَأَضَلَّ فِئَتَهُمْ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِ إِسْرَٰٓءِيلَ لَقَدْ وعدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب طول الأيمن ونزلنا عليكم المنّة والسلوى كلهم طيبات مع رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحلى عليكم غضبٌ وَمَن يَحْلِلَ عَلَيْهِ غَضْبِ فَبَدَأَهُ وَإِن لَهُ فَرْقٌ وَإِنَّ لِلْغَفَّارِ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أُولَئِكَ عَلَىٰ آثَارِي وَعَجِلْتَ إِلَيَّ رَبِّ لِتَرْضَىٰ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنهم منا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك القسامرين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 قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قالوا لن عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعت إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعل صيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامر قال بصرت بما لم يبصروا به فقبرت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن نسفا إن إنما إلهكم الله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أمثال ما قد سبق وَقَالَ أَتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرَ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقَى يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبذتم إلَّا بِذُنُو إلَّا أَشْرَى نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسم فيدوها قعود صف صف لا ترى فيها عوجا ولا أمتى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 وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه، و... وعنت الوجوه, و... الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل قرنا وقد خاب من حمل ثنبا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخافه النمر ولا هثم وكذلك انزلنا القران العربية وصرفنا بين من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 وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى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 تربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى